والذين آمنوا وعملوا الصالحات لكافرا عنهم سيئاتهم ولنجزيهم أحسن الذي كانوا يعملون فوَصَّينَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَةً وَلِنَجَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعويوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة ناسك على بالله ولئن جاءنا صوم ربك لا يقول إنكنا معك أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم قال الذين كفرون الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم